ا ل سلام عليكم و ر ح م ة الله الحمد لله ن ح م د وحمده يليق بذاته و أ ص ل ي و أ س ل م على سيدنا رسول الله صلاه وسلاما تليقان بذاته ا ل ك ر ي م ة وبعد ف ب د ا ي ة كل عام و أ ن ت م بخير و أ س أ ل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أ ن يجعل ب د ا ي ة هذا العام الهجري ب د ا ي ة خير على كل المسلمين في شتى ربوع ا ل أ ر ض كما أ س أ ل ه سبحانه وتعالى أ ن يعيد ا ل أ م ن و ا ل أ م ا ن إ ل ى بلدنا مصر وان يحكم فينا من يحكمنا بكتابه و ب س ن ة نبيه إ ن ه سميع مجيب الدعاء حديثنا ا ل ل ي ل ة إ ن شاء الله تعالى سيدور حول حديث طيب أ خ ر ج ه مسلم في صحيحه وهذا الحديث يحمل في طياته الكثير ففيه كثير من ا ل أ م و ر سواء كانت ا ل أ خ ل ا ق ي ة أ م ا ل ا ج ت م ا ع ي ة أ م ا ل ف ق ه ي ة التي يحتاج إ ل ي ه ا المسلم في حياته كلها فضعني سمعك فهو حديث من ا ل أ ه م ي ة بمكان الحديث كما قلت هو حديث في صحيح مسلم يحدث به ابن أ ب ي عتيق فيقول تحدثت أ ن ا والقاسم عند أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة اكرر المتحدث ابن أبي عطيق ابن ابي ن أ ب ع ط ي ق هذا يقول تحدثت أ ن ا والقاسم عند أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة هذان رجلان احدهما راوي الحديث وهو ابن ابي ع ط ي ق واضح من الكلام ان هذا ليس اسما له مش يعني لما نقول ان انت ابن ابو سعيد ذهب أسمك, اسمك فهو الان ينسب الى ابيه عن طريق اخيه أ ل ي س كذلك ينسب إ ل ى أ ب ي ه عن طريقه اخيه ينسب ي ب إلى أ عن ط ر يعني ق أخي ي أ ن ت لو ليك أ خ أ ك ب ر منك خلاص وانت اسمك محمد وهو اسمه سعيد ف أ ق و ل التقيت بابن أ ب ي سعيد مش كده فنسبتك إ ل ى أ ب ي ك عن طريقه اخيه ف أ ص ب ح ت أ ن ت مجهولا للسامعين أ ل ي س كذلك طب بقى؟ انت مين فنحن ا عرفنا ان لك أ خ اسم عتيق أ ب و ك ي ب أ مين وانت ت ب أ مين ايش كذا ابن أ ب ي عتيق هذا الذي مازلنا لا نعرفه يقول تحدثت أ ن ا والقاسم هذا واحد باسمه بقى رجل باسمه هذان الرجلان يتحدثان أ ي ن عند أ م المؤمنين عائشه ي ب ق الاثنين موجودين في في بيت عائشه ة ق ل ص ي ب ودا ينفع إ ن في رجال يجلسون في بيت ع ا ئ ش ة ويتحدثون أ ي ن الحجاب و أ ي ن ح ر م ة البيوت و أ ي ن كذا قبلما تخوض هذا الخوض ويذهب ذهنك هذه المذاهب تعال لنتعرف اولا على الرجلين اولهما مين ابن ابي عتيق اللي هو مين لسا بنسال ابن ابي عتيق هو عبد الله احفظ به عشان بعد كدا نتكلم ن باسمه عبد الله بن محمد ابن عبد الرحمن ا بن أ ب ي بكر تاني عبد الله ا بن محمد ا بن عبد الرحمن ا بن أ ب ي بكر يبقى عبد الرحمن بن أ ب ي بكر يقربله ايه يقربله إ ي يقرب ه جده وابو بكر يبقى ب ن ل ن س ب ا ل ه إ ي ه والد جديه طيب يبقى ع ا ئ ش ة تقربله ايه ها جدته جدته ده واحد ده واحد طيب الثاني الثاني هو القاسم ابن محمد ا بن ابي بكر يبقى الثاني ابو بكر يقربله ايه جده و ع ا ئ ش ة تقربله ايه ها عمته انتو ل س ه ما تعشتوش ع ا ئ ش ة تقرب له ايه عمته وهو يقرب لابن ابي عتيق ايه عمه عمه اذا هذان الرجلان احدهما حفيد ل ع ا ئ ش ة والثاني ابنه ابن اخيها اذا هي ع م ة احدهما اللي هو القاسم ل ل ي هو ا و ج د ة الاخر اللي هو مين هو عبد الله بقى خلاص عرفنا اسم عبد الله بقى ينفع الاتنين يبقوا عندها ويتكلموا ينفعوا ينفعوا مش كده ولا ايه هي ج د و احديهما و ع م ة الاخ و ع م ة الاخ كان بينهما تقارب في السن تعرف احيانا تبقى انت وخالك في سن واحده ويمكن تكون اقبض منه كمان بيحصل مش كده وانت وعمك هكذا فعبد الله وعمه القاسم يتحدثان وهما قريبان في السن وهما في ض ي ا ف ة ام المؤمنين ع ا ئ ش ة وفي بيتها يقول ابن ابي عتيق وكان القاسم رجلا ل ح ا ل ا تاني وكان القاسم رجلا لحاله ة لحالة بلحنة يعني مش يعني أعود مش ما و ن كذا ل ا هذا ل ل ح ا ل ة عند العرب هو الذي في لسانه لح بمعنى آ خ ر لا ينطق ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة نطقا مستقيما لا ينطق ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة نطقا مستقيما الذي لا ينطق ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة نطقا مستقيما العرب تقول عليه لحان يعني في لسانه ل ح في لسانه ع و ج ا ج لسانه غير مستقيم في ا ل ل غ ة العربيه ثم تقول ت ب غ ي ه المشكله يا إ ح ن ا الحمد لله كلنا لحان ولا واحد فينا يحسن اللغه ا ل ع ر ب ي ة وفي أ ح د ا ل آ ن يحسن ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة خلاص قيل ا لنا ما نضر ما نظن فتقول إيه المشكلة ايه ل ل م ش ك ة إ المشكل ة إ ي ه اطلع لحاله ايه متكع الحته دي أ و ل ي ا هل د دي هتعمل مشكله لا ص هي م ش ك ل ة في وقتها لكن عندنا ا ل آ ن ما في م ش ك ل ة ما في واحد من الناس يتكلم ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ولا يحسنها حتى الذين يصعدون ا ل م ل ا ب ر في خطب الجمعه قلما تجد واحدا منهم تستقيم لغته على الدوام بل هناك منهم من لا يعرف شيئا عن ا ل ل غ ة اصلا طالع يخطب ا ل ج م ع ة سبحان الله المرفوع مجرور والمجرور منصوب وضمير بضمير المتكلم خ ط ب ضمير م ا ل والدنيا م م وضمير المخطب ت ك ل ل ا خرباله وتجلس ي ن ت ي ع ن ي يجي لك اكتئاب من ك ث ر ة ا ل أ خ ط ا ء التي تسمعه يمكن ب ا ل أ م س القريب و انا ل ل ه ي ع ي أ ن كنت مريضا فما خطبت ا ل ج م ع ة فنزلت مصليا ه ل ن ي م ا سمعت ح ي ن م ا س م ع ت ا ل خ ط ي ب ان اردت ان ا ت ر ح م ت على ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و أ ه ل ه ا ا ل ل ه ي ر ح م ا ل ل غ ة و أ ه ل ر د ان ا ر د أ و ل ا ث ان ا ر ت ان اردت ان اردت ان ا د ت ان اردت ان ا ر ت ف س ي ر و ت ا ر ح م على كل ت ان ر د ت ان اردت ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ا ان اردت ان اردت ان اردت ان ا ر د ان ا ر ي أ ن ا ل ا أ د ر ي ف ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ل ل أ س ف الشديد يعني ضاحت بيننا و أ ن ا أ ر ي د لك أ ن تلتفت إ ل ى أ م ر مما يؤسف له أ ن أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م لا يغفلون عن ا ل إ س ل ا م ولا ينامون ولا يكلون وضع ع د ة مخططات لضرب ا ل إ س ل ا م ولهدمه وطبعا المسلمون ولا حول ولا قوه إ ل ا بالله يعني يكفينا ا ل ك ر ة التي نقتاتل وننتحب من أ ج ل ه ا ويكفينا الدش الذي يعني نبيت أ م ا م ه حق الصباح يكفي المسلمين هذا لكن أ ع د ا ء ا ل إ س ل ا م لا يكلون ولا يملون ولذلك تجد اني في م ج ل ة أ م ر ي ك ي ة كتبت مقالا هذا المقال اختصرت به ما كتب في كتاب ل أ ح د الكلاب المستشرقين انه قال نحن لا يمكن أ ن ننتزع ا ل إ س ل ا م من قلوب المسلمين انتزاعا حتضرب المسلم ت ع ذ ب ه لكي تطلع منه ا ل إ س ل ا م سيزداد تمسكا به ت ج و ع و تعمل كذا تعمل كذا لا يمكن لدرجه انهم تكلموا عن ت ج ر ب ة لهم في د و ل ة إ ف ر ي ق ي ة كانت تعاني من الجوع والقحط ف أ غ ر و ا الناس بالمال و س ا ع ة العيش وما إ ل ى هذا في مقابل انه يتخلى عن دينه فاجابهم الى هذا بعض المسلمين ففرحوا وجلسوا يتحاكون احنا اليوم خلينا خمسين مسلم يتخلى عن الاسلام ف ظ ب ط و ا الخمسين دول ب يصلوا داخل الخيام على حين غ ف ل ة من هؤلاء ف أ د ر ك و ا ان ه هم بلغة العمليه ص ب ي و ا إ ب ي س ت ع بالسهله ط و و و ه م يهم ي ق ل تاخد أ ف دولار و ت ي يقول ب الإسلام ل ي و ان أعطاه إلا ا ا ل ل س ولكن الإسلام في القلب. فأدركوا الإسلام القلب العملية ل أن س بقي في ي تاتي ب ل ل س ه ة أنك أ ت إ ل ى مسلم فتجعله ينزع عن ا ل إ س ل ا م هذا شيء صعب فماذا يفعلون لذلك هو حتى النبي أخبر الشطان يائس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أ ن يعبد في أ ر ض ك م هذه、خلاص. الاسلام دخل القلوب صعب يتالله لكن سهل بقى يطلعك من الاسلام دون أ ن تشعر, يطلعك من الإسلام دون أن تشعر. وهذا هو المسلك الذي سلكه الغرب ي ر ي د و ز ي ن يضربوا ا ل ع ف ة مش ع ا ي ق و ل و ا للمراه ا ل م س ل م روح إذني ص ر ا ح ة ك د ه ت ق ولكن لا ي م ن ه ج خ ط ة خ ط ة ممنهجه يبقى رقم واحد ن ق و ل ل ل م ر أ ة كيانك ودورك في المجتمع و خ ر ج للعمل خروج تعلم بعد ما تخرج نتامر على اللبس و ا ل خ ي م ة والمش عارف كيف ه ت ت ع ر ى بعد ما تتعرى نتكلم عن الاختلاط فتختلط بعد ما تختلط نجبلها في الاعلام ما يثرها ي ويثير الرجل بعد ما نثرها ي ونثير الرجل نتامر على سن الزواج فنأخذوا ع لانه ش لا يكون طريق للحلال و ي ب ق ى الطريق ممهد ل ل ح ر ب خ ط ة ممنهجه ولها أ ب و ا ق في هذا البلد وكان خ ت م ه ا ضرب ق ض ي ة الختان عند ا ل إ ن ا ث بس تنتشر ا ل ف ا ح ش ة وتبقى ك ا ر ث ة كل ح ا ج ة بمنهجوها و إ ح ن ا نايمين وفي أ ب و ا ق ف س د ة وكلاب ينفق عليها الملايين والمليارات في هذا البلد وفي غير هذا البلد تسبح بحمد الغرب وتدفع الناس إ ل ى هذا فكان المقال د ه في ع ب ا ر ة استوقفتني و ا ن قرات في ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة ا ل ع ب ا ر ة بتقول ايه اذا اردتم هدم ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة فعليكم ب ل غ ة ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة عايز تضرب ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة في مقتل اضرب إيه ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة وهذا حق ل أ ن ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة إ ن ا انزلناه ق ر آ ن ا عربيا ولا يفهم إ ل ا من خلالها بل لما ياتي وقت احنا في يمكن في جل ل ق ا ء ت ن ا التي التقينا فيها كنا نتكلم في بيان او شرح بعض الاحاديث لكن هي وقت و ه د خ ل م ع ك في التفسير فاقول لك اني ع ن ي قلب التفسير ا ل ل غ ة اللغة اللغة قلب التفسير اللغة مقتل قلنا التفسير التفسير اشكالات للتفسير الاشكالات لا فعاستضرب اضرب بعض بيجي بعض اخوانكم معايا محاضرات ما ان في يمكن يحضر ويدرك يمكن وعندك ان تحل إ ل ا عن طريق فهم ا ل ل غ ة ف إ ذ ا ضاعت ا ل ل غ ة كيف ستفهم ق ر آ ن ك وكيف ستفهم سنتك إ ذ ا ضاعت ومن هنا كانت ا ل م ؤ ا م ر ة على تضييع ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و ب د أ و ا يسلكوا لهذا ع د ة مسالك عدة م س اولها ل ك أ التنفير من ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و ا ل ت ح ب ي ب في اللغات ا ل أ خ ر ى عن طريق مناهج التعليم اللي في م ل ا ه ج التعليم تجد يدرسولك اللغات ا ل أ خ ر ى خ ا ص ة ا ل إ ن ك ل ي ز ي ة ب ط ر ي ق ة م ب س ط ة و م ي س ا ر ة فيقبل عليها ا ل أ و ل ا د منذ ح د ا ث ة سن سنهم ويحبونها ويجي د ر س ت ك ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة في قوالب تشبه الدبش عش يقعد ان انت يقعد قدام جبال فالعيل صغير فينفق ولا يستطيع أ ن يفهم فيقول لك لا ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة دي ل غ ة ص ع ب ة جدا وشوف بقى اللغات ا ل ت ا ن ي ة ح ل و ة و س ه ل ة و س ا ل ث ه ازاي ده رقم واحد رقم اتنين ا ل ن ظ ر ة ا ل م س ت ق ب ل ي ة ا ل ل ي كل واحد بيتعلم وعينه على المستقبل هيتخرج ويتعاطى من الاجل كم فيجد انه لو اصبح من حامل ي ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة فمصيره ن هيبقى ه شحات ولو اصبح من اهل اي ل غ ة اخرى فهو من اهل الثراء فمرتب ت ا ع ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ملاليم واصحاب اللغات الاخرى بالالافات المؤلفه فيبقى لغه عربيه عليه فمش عايزين, عايزين ضف الى هذا ان الذي يحمل ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ ص ب ح محل استهزاء وسخريه خ ا ص ة في ا ل إ ع ل ا م في ا ل أ ف ل ا م في المسلسلات لو أ ر ا د و ا يجيبوا أ ي ش خ ص ي ة ك ا ر ك ت ي ر ي ة عشان حضرتك تضحك عليها وتسخر منها يبقى هو مدرس ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يطلع ب ص و ر ة هزء فتهزا منه الناس ولذلك يضع ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة أ ي ض ا في مصف التخلف يعني المتكلم ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يضحك عليه الناس ويسخرون منه والمتحدث ب ا ل ل غ ة ا ل أ خ ر ى هذا هو المتحضر والمتمادين والمتقدم وما إ ل ى هذا ولذلك اعوجت ا ل س ن ة أ ب ن ا ئ ن ا عشان يبقى في ا ل ن ه ا ي ة متحضر ف ي ع د من وراك يخبطك تلتفت له سري سري يا عم تقول م ع ذ ر ة م ع ذ ر ة ما يعرفش ق و لكن ل هو سري ت ق و ل ش ف اللد متقدم ل دارس اللغه ا ل ا ل ل متحضر متعظم طيب ان شاء الله القك ا غدا قلك و أ و ك اوك متقول ان شاء الله يا حبيب متقول ا ان شاء الله وهلم و مجره وهلم و مجره ف لما ي أ ت ي إ ن س ا ن وقف يتكلم بلغات الغرب تتطلع إ ل ي ه ا ل أ ف ئ د ة قل لك المتحضر الحلو يشوف د ه لكن لو نطق ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة يضحك عليه الناس أ ن ا أ ذ ك ر و إ ح ن ا م ن ي خ د م في الجيش في القوات ا ل م س ل ح ة كان معانا لما تسمع محط ا ل ق ر آ ن الكريم فيها مذيع وهو الدكتور عبد الله أ م و ر الخولي يعني حبيب قلبي هذا عبد الله أ م و ر الخولي منذ أ ن دخل ك ل ي ة ظال العلوم وقد عوّل ملتقيت ألا يتحدث أحد إلا العربي في في الشارع مع الناس مع العربي يعني ألا إلا باللغة الناس لا يتكلم إلا باللغة نفسه الآن مكان في في في بيته به أي أي إذا لا يتكلم إ ل ا ب ا ل ل غ ة العربيه ة لدرجه انه يعني خلاص كان يؤثر فيمن حوله ولكن مش كل الناس تتقبل هذا فدخلنا أ أضعوك ح بيصبح ي ا ا كان للناس ن ف م ر ة وكان معنا صديق الدكتور زكريا و س ي د ا ل ح د ي ث ربنا يبارك في صحته فدخلنا إ ل ى محل ع ص ي ر ودعانا عبد الله ا ن و ل ي ي ع ن ي كي يسقينا العصير يوم يقول للرجل اعطيني الرجل اعطني ي ثلاثه ة أكواب يقول العصير من ل أعيز إيه؟ يقول له ثلاثة اكواب ع ط ي ي ن ثلاثة أ من العصير فالناس ت ص خ ر تضحك ما اعتدى هذه لغتي و ل غ ة د ي ن لكن لا يقبلها الناس وما اعتادوا عليه عليها ف و ح ن ا في الجيش خ ل ا ذ ه ح ن ا مركز ا س م مركز تدريب ا ل م ش ا ة واحد كان في فكان الهيكس ديب فكان قائد ا ل س ر ي ة برشاويش اسمه م ج د الغمري كلام ده ف ي ك و ج ا ل ضابط ا ل س ر ي ة ك اسمه ن ا احمد نقيل فلدى على مجدي الغمري هذا وقال له الديني تمام السريه الديني تمام السريه دي اروح ميلادي علينا ن ط ل ع ن ا كلنا بره ونقف أ ر ب ع طوابير كده وبعدين يقول حد ما يقولش عد يقول حد عشان أ و ل واحد بينطق ما يقولش آآ آآ آآ واخد بالك واحد يقول حد ح د نقطه ا أ ر ب ع ة ليه شبع فكله شغال حد دي ثلاثة أربعة خمسة و ف ج أ ة ف و ج ا ل ض ا ب ط بواحد وكان الضرب أ ع ل ى عبد الله أ م ر الخولي ب يقول له أ ر ب ع ة وثلاثون قال له نعم ياخويا يا أ خ ط و ة قدام عشره ايام حبس ع ش ا نطقها ن ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة فاعتقد أ ن ه مهرجا مستهزئا وهكذا وكان والله لما, لما يقف خدمات بالليل ا ل ص و ل ا ي كانوا حبوا الترياقه فيجي ص ل وجاهل ابقى لتلاقي صول صاحب معاه واحد يقول له تعالى هسمعك حدا ي تموت هضاعك من رايح الله على عبد الضحك فعبد الله ل وانطق ب ك ل م ة السر يقع في الارض كل واحد يجيب الثاني عشان عبد الله الخلف ا ع ج و ب ة اضحوكه و خ بالك فبقت ل غ ة م س ت غ ر ب ة م س ت غ ر ب ة ولذلك تجد عجبا يا راجل أ ن ت تذهب إ ل ى أ ي بلد أ ج ن ب ي أ ن ت تلتزم هناك بلغتهم يعني أ ن ت عايز تذهب إ ل ى فرنسا يبقى قبل م ط ر و ح لازم تتعلم الفرنسيه هم حينما ي أ ت و ن إ ل ي ن ا نحن نلتزم بلغته يعني لازم نتعامل ه م ب ا ل ل غ ة بتاعتهم لكن احنا لا نضيع ل غ ت ن ا شيئا ف ش ي ئ ففي م ؤ ا م ر ة خ ط ي ر ة جدا على ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة و ل ل أ س ف الشديد ب د أ ت تتفلت من بين ايدينا و أ ص ب ح ت في كثير من ا ل أ ح ي ا ن ل غ ة مستغربه ة ف وكثير من ا ل أ ل ف ا ظ تسمعها يعني كنت لسة في بالأمس وأنا أفسر لإخوانكم سورة القصص فلما ا سورة ل فلما ق ص ص يصف الله سبحانه وتعالى ا ب ن ة الرجل الصالح حينما جاءت إ ل ى نبي الله موسى يقول وجاءته إ ح د ا ه م ا تمشي على استحياء فعمر بن الخطاب يصف حياءها فيقول وضعت ثوبها على وجهها ليست بسلفع لا خ ر ا ج ة ولا و ل ا ج ة قال لي ه ايه اللي تقلبه ايه اللي تقلبه ايه س ل ف ع دي وطلعت انت تقول إيه؟, ايه اللي انا بسمعه خلاص ا ل ل غ اللغة ماتت, اللغة ماتت. ل م يدخل الرجل الاعرابي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ص ح ي ف م س ل لما محمد محمد قل يا مالك الناس وديان العرب إ ن ي نكحت ز غ ب ة من الزرب أتقول إيه زربة دي؟ كلام غريب. وأصبحت قلت بنتكلم واقعة لإخوانكم وإحنا كلام اللغة العربية غريبة على مسامع الناس بل كما قلت كنا واقعة وإحنا بنتكلم في في علم البلغة إيه دي غريب غريبة في زربة بنضرس كما كنا مسامع في قديما طبع قديما حينما دخل مدرس على ت ل ا م ي ذ وهم أ ح د ا ث الاسنان صغار يعني تدعي ثم ينظر ل أ ح د ه م ويقول له أ ل ص ق ل و ا ن ف ك بالجيوب وخذ ا ل م س ط ر بشناترك واجعل ح م ض و ر ت ي ك إ ل ى فيهلي حتى لا أ ن غ ي ن غ ي ا ت الا أ و د ع ت ه ا ح م ا ط ة ج ل ج ل ا ل ك و م ا ل ع ل ه الصغير يقول له سمع ا ل م ط ا ع ن يا سيدي خش انت ك ل ي ة وولدت ك كلمتين و ل مش المدرسة صغار الناس الهندية تتحدث الهندية ان انت تحس كلمتين ن ك ا ك ث ر ة دول أ ل العربية غ ة تتفلت من بين يدينا تلك مصيبه تلك مصيبه لذلك ن ص ي ح ة لكم عودوا ب أ ن ف س ك م و بابنائكم إ ل ى ل غ ة ا ل ق ر آ ن و ا ل س ن ة والله أ ر و ع ل غ ة في الوجود و أ م ت ع ل غ ة في الوجود ولذلك أ م ل ي بعد أ ن تتغير ا ل أ و ض ا ع تتغير طرق تدريس ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ل أ ح د ا ث ا ل أ س ن ا ن في المدارس حتى يعشقوا هذه ا ل ل غ ة كما ع ش ق ن ا ه ا و أ ح ب ب ن ا ه ا ف ل ل أ س ف الان ن س م ع نشازا مش ل ح ن ا بها دا نشازا بل حينما تسمع ت ق و ل أ ي ن اللغه مش تقول في ل غ ة وفيها لاح يعنوا لك فرق كبير بين إن, ان يكون ع ن د ه لاح ي ع ن ي هو ع ن د ه ل غ ة ولكن ه ي خ ط ئ ف ي نطق ا ل أ ل ف ا ظ ل ك ن عندنا ن ا س لا ت نطق أ ل ف ا ظ ا بلغه ا ل ة أ ص العربيه ضاعت ا ل ل غ ة ا ة وضيعت كما أراد ل ا الغرب ولكن ا إلا بالله حول لقوة ل ا ل رعيل ا ل أ و ل كان يدرك قدره ذ ه ا ل ل غ ة و ق ي م ة هذه ا ل ل غ ة ف ا ل ح د ث إ ن ي ابن أ ب ي عتيق ا ل ل ي ه و من ي اسمه ه إ ي عبدالله والقاسم يتحدثان القاسم رجل لحان يعني في لسانه لح يعني لغته غير م س ت ق ي م ة يعني ينطق بعض ا ل أ ل ف ا ظ نطقا غير سليم من ا ل ل ي سمعه من م اللي س عمته ع عائشه ع م ت عائشة ف أ ز ع ج ه ا ودائما محب ا ل ل غ ة و ا ل م ت ق لها يزعجك ن يسمع كلاما غير مستقيم كما قلت لك أ ج ل س أ س ت م ع إ ل ى خطيب أ و محاضر في م ح ا ض ر ة و أ س ت م ع إ ل ى ما يقول يعني أ ص ب بضيق في الصدر من سوء لغته ف د ه شيء يؤلم صحيح يتعب محب ا ل ل غ ة يتعب فغضبت أ م المؤمنين عائشه فاغضبها هذا مش ارتكب م خ ا ل ف ة ش ر ع ي ة اغضبها فيقول ابن ابي عتيق تحدثت انا والقاسم عند ام المؤمنين ع ا ئ ش ة وكان القاسم رجلا لحاله فقالت له ع ا ئ ش ة ما لك لا تحدث كما يحدث ابن اخي هذا تتلمش حلوي ليه لسانك مش م ع د ل ل ي زي ابن أ خ ي ك عبدالله لماذا لا يستقيم لسانك لماذا لا تنطق ل ط ف ا صحيحا فتعتب عليه مالك لا تحدث كما يحدث ابن أ خ ي ه هذا إ ذ ا هي وجهت له لوما وعتابا ا ص ح ا ب ق ى ت ي هنا ق ض ي ة ا ج ت م ا ع ي ة و أ خ ل ا ق ي ة لا بد أ ن تلقي لها بالا و أ ق ر ه ا علم النفس والشرع ما ترك شيئا م ا ترك شيئا ل ل ه في الشرع وفي ا ل إ س ل ا م أ ن ل ك إ ذ ا ما عتبت إ ن س ا ن ا فافتح له بابا للاعتذار ف ا ف ت ح له بابا ل ا ع ت ذ ا ر ليه قالوا ل أ ن ك لو أ غ ل ق ت في وجهه أ ب و ا ب الاعتذار تحول اعتذاره إ ل ى غضب وبدلا من أ ن يعتذر يسيء إ ل ي ك طيب أ ن ا اعرف ان الكلام تقيل قليلا مضطره ب ا ل ل غ ة ا ل ع م ي خ ل اسمها ص ا ايه ايهاب إيه؟ أ ن ا ر أ ي ت م ن الشيخ ا ه ا ب ما يغضبني حدث منه شيء أ غ ض ب ن ي فهجع ا عتبه فهو ق ل له ينفع تعمل كذا وكذا فهو عايز يعتذر وعايز ما ب ق ا ش ا ن ز ع ل ن منه فهو ل لي معلش يزورني أ ص ل كذا وكذا وكذا وكذا, وكذا لو أ ن ا سبت له باب الاعتذار دا مفتوح الرجل ه ا ع ت ذ ر هتصفو نفسه وتصفو نفسي ونتصالح مش كده لكن ت ع ا ل بقى اجي اقول يا شيخ اياه انت عملت كذا وكذا وماتقوليش ل اصلي كان كذا وماتقوليش ل اصلي كان كذا وماتقوليش ل اصلي كان كذا يبقى ايه في انا عملت ممكن قفلت وشه كل باب ممكن يفتحه هيحدثه ليعترف إيه اللي هيحدث؟ ه ت ح و ل وعايز ي ع ت ز ر فلاقفلتهاله ف ح و ل ه من معتذر الى غبار هيروح مقلوب بقى ف ب ي ع ع م اللي حصل واضرب دماغك ف ا ل ح ي ا ت يالله بقى و ا ل ذ ل ي يخليك ذكي حتى لو انت مش مقتنع بعذره لكن سيب له الباب مفتوح حتى يعني تصفى النفوس لكن ده ل ل أ س ف ده ه من ج لقد ن ا اردت ان اكون اطلاقا للمساعده ف ت يقول ولكن اكون ل اطلاقا ل ع ل ي ل ل م س ا ص د ه للمساعده ا لا ط ب يا ست ة س م شرحي ع وانت طالع خلاص خلص, خلص. ا ما ما د هذا ه من, ال... من الجهل اللي ينبغي انك تخلي ت بالك منه انك اذا اردت ان ي تعاتب انسان افتح له بابا للاعتذار للاعتذار افتح له باب يلج منه ليه حتى لا توصد الباب فتحول الاعتذار الى غضب الى غضب ام ا ل م ب ي ر ة عايشة تدرك هذا لانه لا يقول بقى ا ل ج ه ل او القل لا تدرك هذا ولكنها ارادت ان تشدد عليه ي فهي قصد التجديد لكن لا ب ن ع م ه م هذا ل ح نفهم ا التجديد ولا تخفيف ولا نفتح ولا نقفل لا لكن اقول لك القبال ا ل ل ي ه ا ا فالا ل حصل, إيه اللي حصل؟ القاسم هذا قد القاسم بالك هذا نحن ق ل ن ا و القاسم ابن محمد ا بن أ ب ي بكر ف ا ب و محمد ا بن أبي بكر محمد ابي ن أ ب بكر اشترى ج ا ر ي ة اشترى ايه ج ا ر ي ة خلاص ك ن ت و ا ع ا ر ف ي ن ك ا ن زمان ل ل إ م ا ء التي تباع وتشترى وكان إ ن ه من حق الرجل إ ن ينكح ا ل أ م ة بلا ع ق د بملك اليمين بملك ه ل ي فلا وشترى م ي ة ا م ر أ ة يجوز له أ ن ينكح ا ل م ئ ة ا م ر أ ة بملك اليمين طبعا ت ع م ت ق وليس ا لا مرد ي زمان يرجع م ش ك د ا ستيلا خمسين ستين وح كان ينكح ا ل م ي ة ا م ر أ ة بملك اليمين بس لبعهم بايلات المسجد خلنا الله عليكم ل يرضى في ق ولكن ه وافتح ربا ب ي ع عرف تظار انا ا ن سبحان ي اجتاني ت انسى س خلاص ف الله اني اشتري و ا ل ق ر آ ن اباح هذا والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمن فانهم غير ملومين ودي خلي ب ل ك خاصيه للرجل بس يعني ده ح ك م للرجل متجيش بقى ا ل م ر أ ة يبقى عندها خمسين ع ب د وتروح ها مع عشرهم وتقول ما هم ملك يميني ما ن ف ع ما ينفع ل ي ه ل أ ن الله خلق الرجل يصلح لأي لعدد من النساء مش كده ا لكن ليه ل ا ل م ر أ ة لا تصلح إ ل ا لرجل واحد فلو جماعه اكثر أ من رجل في وقت واحد وحملت يبقى ابن من بابه لزم ل ا ح م س لزم ل و ح د ب س وذلك ل ع ن د ق ص ة خ ر ج ه ا ع ب د ا ل رزق ا في م ص ن ف ه أن ا م ر أ ة ج ا ء ت إ ل ى ع م ر بن الخطاب قالت له إ ن ي أ ش ك و إ ل ي ك أ ب ن ا ء ع م و م ت ي هل جاتك ب تشكي ولاد عماها ه ب قالت إ ن ي أ ش ك و اليك أ ب ن ا ء عمومتي يمنعونني أ ن أ ت ص ر ى بعبدي تخلي العبدي ع ش ي ر ة والله يقول إ ل ا على أ ز و ا ج ه م او ما ملكت أ ي م ا ن ه م ى دي ف ه م ة ان ا ل آ ي ه ع ا م ة زي ما دا ا حق ل وعمر ا ل اللي حق يا وهي وذلك جاءت أسكم بن الخطاب دي كان عقوبة ل ر جمع لأنه كانت سبق لها الزواج كانت سبق ف ا ل ص ح ا ب ة استشيرهم في أ م ر هذه ا ل م ر أ ة فقالوا له هي ج ا ه ل ة ت أ و ل ت ت أ و ي ل ا خاطئا فقال لها لولا مكانتك من الجهاله لرجمتك ثم عقبها إنه باع عبدها لمن يخرج به خارج البلده ة لحد ي ي ش ت ر ليس ل هذا الموضوع ا ل آ ن ولكن ما ا ر ي ن أ ن اقوله ان هذا الحكم خاص بمين بالرجال فمحمد بن أ ب ي بكر اشترى ج ا ر ي ة فجمعها بملك اليمين ده حق يعني شرع أحكاما فيما يتعلق بالشرع بهذا فيما الأمر شرع يعني ف ا ل ج ر ي ة إ ذ ا جامعها سيدها فحملت بيتحول اسمها من ج ر ي ة و أ م ه إ ل ى أ م ولد باسمها إ ي ه أ م ولد وفي هذه ا ل ح ا ل ة ت أ خ ذ نصف حرياتها تقولي ا ل ح ر ي ة ب ت ج ز ا نصف ازاي يعني أ ق و ل لك ازاي يعني يعني أ ص ب ح لها حكم جديد الحكم الجديد أ ن ه لا يجوز له أ ن يبيعها خلاص بقت ام ابنك. وكلمة ابنه و ك ل م ة ابن تشمل الذكر و ا ل أ ن ث ى يعني خلاص ب ا س م ه ا م ولد فمتبعش ا ما ينفعش يبيعها لما تبص لانها خلاص ما تبعش تقول بقت إ ي ه بقت حره ا ل ل لكن هو لسه ب ج م ع ه ا بإيه؟ بملك اليمين تقول يبقى لسه ا م ا فبقى فيها جانب ح ر ي ة وجانب ايه ع ب و د ي ة عشان كده قالوا اخذت نصف حريات ويبقى اسمها ام و ل د خ ل ا ص فمين بقى الولد اللي حملت فيه ده كان القاسم صاحبها هذه ا ل ج ا ر ي ة لم تكن ع ر ب ي ة خ ا ل ص ة و أ ن ت م تعلمون ان ا ل ل غ ة تكتسب يعني مافيش حد ب يتولد ب ا ل ل غ ة يعني ا لما ر أ ة ل ل لما إ ن ج ي ي ز ة تولد مابتولدش عيل إ ن ج ل ي ز ي ب يتكلم إ ن ج ل ي ز ي هو يكتسب ا ل ل غ ة م ن ه ا ولذلك يا لو ولدته وجابتهولنا احنا هنا لو جاب بعض عشر سنين ه ت ل ا ق ي ه ل أ ب ا و أ م ا مش كده كده واحنا لو خ د ن ا اي ولد وديناهولها ه ن و ع بعض عشر سنين ا ل ل ي ي ق و ا ليس ونو و ك ي وسوري مش كدا ف ا ل ل غ ة تكتسب طفل بياخدها منين, منين من ا ل ب ي ئ ة التي حولها واول ما بيكتسب ا ل ل غ ة بيكتسبها من امه ا ن ه ي الملازمه ا ليه اه بابا ماما زي ما هتقوله ابا هيقول ابا دادي هيقول دادي زي ما هتلقينه ف أ و ل ما تكتسب ا ل ل غ ة بتكتسب منين من ا ل أ م من ا ل أ م فاللي حدث إ ن القاسم أ م ه أ م ولد لم تكن ع ر ب ي ة خ ا ل ص ة جاريه ا ع ج م ي ة غير ع ر ب ي ة فهي التي أ ث ر ت في في ل س ا ن وكانت س ب ب ل ح ن ه هذا د ا ا ظ ه و ل ا م ش ع ر د ا ع ظ ه ر لما تجي يوم من عشرات قلوب ما لك لا ت ح د ث ك م ا ي ح د ث ا ب ن أ خ ي هذا ا ل ل ي يحصل من حتى يولاي يولاي ل ه لا واتمكن ا ا هاتولي ق ه ه ت ق و ل ي ه حد يسمعني سيقول لا والله ما أ ن ت ع ا ر ف ة ا ل ل غلطتي ي دي مش ن ا ل سبب أ م ي و أ م ي كانت ج ا ر ي ة وانت ع ا ر ف ة انها لم تكن ع ر ب ي ة وهي ا ل ل ي علمتني كنت هذا عذر ولا عذر قبل ان يعتذر بقى إيه؟ اللي أنا لك خالي بقى لك بقى اغلقت له ع ا ئ ش ة الباب أ ف ل ت له الباب دا في و ش ه فلما قالت له لم ا لا تحدث كما يحدث ابن اخي هذا لسه يتكلم يقول لا ما انت عارفه ام مين ومش ا ق ه ايه افضل الباب فقالت له اما اني قد علمت من اين اتيت هذا ادبته امه وانت ادبتك امك ف ع ا ي ز ة تقول له ايه حتقولي مش انا ع ا ر ف ة ا ل ح ك ا ي ة ده مش عذر د هذا لا اعرف الحكايه ة انت ابن مين وده امه ايه السبب و ن ت ابنك ه ا سبب و ق ت ا ت ق و ل ي ما هو ب يتكلم حلو عشان امه ع ر ب ي ة وانا لا احسن ا ل ع ر ب ي ة لان امي كذا انا اعرف الكلام ده ده م ا ينفع ما انتبهت ما شاء الله لاقوتي الا ل ل تعلم يا اخي كده. كده فقالت له اما اني قد علمت من اين、اتت. اتيت هذا أ د ب ت ه أ م ه و أ ن ت أ د ب ت ك أ م ك يبقى عملت ايه بقى قفلت له باب الاعتذار إيه اللي حيحصل اللي انا قلتهولك انها ت ح و ل الاعتذار الى غضب وده اللي حصل فعلا وخلاص قفلت له الباب ف أ و غ ر ت له صدره عايز يطلع رجعته خلاص فغضب شوف الروابط ويقولي بقى فغضب القاسم واضب عليها يبقى تحول الاعتذار إ ل ى ايه خلي بالك من ح ت ة دي اوي دا منهاك تربيه تحول الاعتذار إ ل ى غضب الغضب عند هؤلاء انت اوعى ت ن ز ع م ن الناس تقول الواحد عش بلا غضب ده لن يكون يعني النبي ا ل ل ي ن ص ح ص ح ا ب ه وقال لصحابه لا تغضب كان يغضب إ ذ ا ما انتهكت ها ر م ض ا ل لا ه م تقدرش ترمي الغضب بس لو ترمي ل أ ن ه من ف ط ر ة ا ل إ ن س ا ن إ ن م ا ا ل إ س ل ا م يريد غضبا موجها غضبا موجها يعني يعني لك أ ن تغضب ولكن إ ي ا ك أ ن يخرجك الغضب فيجعلك تقول ما لا تعلم وتفعل ما تندم تلك هي ا ل م ص ي ب ة ل ع ن ى إ ذ ا غضبنا ها مش كدا ق ل ن ما لا نعلم خلص ا خرفنا في الكلام و ع م ل ن ما نندم اخبط وكسر وارجع ع ا ي ط مش كدا فلابد أ ن يكون الغضب موجها ولابد و أ ن يحطه أ د ب ا ل إ س ل ا م القاسم هنا ايه غضب تخيلين انت بقى لو مكانه ا راجل كده طول بعض ر وعند عمتك وراحت مع ت ب ك عتاب عنيف وغلقت في وجهك باب الاعتذار في ظ ل ا ل ت ر ب ي ة الحديثه ة ي ر و ح قائم تكلميني ب ت كده ليا وليه طب عليها طلاق ما انا دخلك بنت يالله واتكلم مش كما واخد بعنا احنا عندنا قلة أدب ما عندناش تريد عمته ان ن تكون ما ن الاب ش ده ده احنا ا أ ب ي د ه لا لسه أحد ا ء ب يشتكي له ويتحدث مع ولده فقال له عم اثنين اسكت انت بالعليك كبرت وخرافت ابنه, ابنه ايه ب ده ايه ده و ب ر ض ه ع ا ي ز ا ق و ل لكم في كثير من الاحيان اللي بتسرعوه ب ت ح ص د و ه لان من الصغر انت ما عودته ان يوقر الكبير ده بيبقى لسه يعني يدب ع ن ي ي ينطق قلت له اجتماعان مكاله تفعل ى خالتك هلا ما هيجي يوم اضربك ب ا ل ج س م ب س ي ه ل ك م انت ا طلعت وصلاطحت فقد ا ل ت ر ب ي ة والادب ما اعرفش عن ايه كبير ايه ولما يشتم ويضرب نضحك مش كده نضحك فخلاص باجيل لا يحترم من هو منه ي ح ت ر م اللي في الشارع و ي ح ت ر م ن ي و ي ح ت ر م ك ده دي انت لالقى كانت تكلم بالطجل معاك ويقول ط ل ع أ لك لا تتكلم ش الواد ك د و ل الواد ي ت ر ب ى مع الكبير فتشعر ان الكبير هو ا ل ل ي يريد التربيه فهذا للتربية ف ق د ل ل ت ر ب ي ة وده من ا ل م آ س ي التي نعيش فيه لكن القاسم تربى, تربى ومن ث ل ا ل ة ثانيه اثنين فشوف الروايه تقول ي ه فغضب القاسم اه غضب اه لكن يقدر يغلط يقدر ينطق بكلمات غير م ه ذ ب ة وغير م ؤ د ب ة يقدر يسلك سلوكا مشينا لا وازاي شوف اللفظ في الحديث فغضب القاسم و أ ض ب ع ل ي ه أ ض ب يعني ايه يعني كتم غضبه وحنق بس هو ب يغلي من جوه لكن لا يستطيع أ ن يسيء القول ولا يستطيع أ ن يسيء الفعل ل أ ن ه مؤدب م بادب ا ل إ س ل ا م يبقى ض ب لي كتم بس بيق... قاعد بيغلي قاعد ب يغلي خلاص قاعد ب يغلي خلاص ط ب إ ي ه اللي حصل اسمع يا عم يقول ابن أ ب ي عتيق اللي هو مين ما انت لابد ز م ان تفكر هذا الكلام ب ن أبو عتيق ايه؟, ايه فلما ر أ ى مائدتها قد قربت حطيت لهم الايه؟ الاكل بقى الواجب و الضيافه ج ب ا ة اكرام واجب الضيافة, يا عم. واجب الضيافة. اكرام الضيف وده اكرام الضيف مش ا ك ر ا م الضيف ط ق ع د تقول له والله ل م ت جايه يا عم مش فاضل صدقني والله لتطلع ا معاي ا يا سيدي م س ت ع د علي الطلاق ل م ت طالع تقوم تقول لا حول ا ل قوتي الا بالله حيطلق طيب يا عم تروح طالع أ و ل ما اقول الشاي يا بت ا ت حلفت ميت يمين بالله و ه ت ط ل ق مراتك عشان تسقيني ك ب ا ك شاي يا راجل هو ذاك رب الضيافه ة اشوفك ب س ك ف ي ه واطلع وعليها الطلاق وعليا مش ع ب ر ي وعليه, وعليه, فيه وعليه تقولي يعني في خرفان فوق <تصفيق> ف ي ا ل ن خ ا ي ه ا ك ب ر ك كباش ت اشربها انت هو ده كرم ا ل ض ي ا ف ة سبحان الله فمن كرمها خلاص وضعت الطعام قربت مائدته ه وقاعد بيغلي ع وزعلان منا فوضعت الطعام قليل الادب يقول ل ا علاء ا ل ط ل ا ما د و ق عندك ل ق م ة والله ما حط ايدي فيه ولكنه ي بقى كده لكن احنا قولنا د مؤدب بأدب ايضا ل ل الإسلام إ س اسمع ا وما دام مؤدبا م هو بأدب ر ي يقاطع عايزة د مائدته عايز ده أن أ عن يقول زعلات مش ولكنه يريد أ ن يلتزم ا ل أ د ب فما أ ر ا د أ ن يظهر لها أ ن ه غ ب ا ن و أ ن ه يريد أ ن يقاطع, يقاطع طعامها وفي نفس الوقت هو يريد أ ن يقاطعه فبحث لنفسه عن عذر شرعي ماذا مع أتكلم زيادة العواه تعبيري؟ عن عذر شرعي بحث بلغة لنفسه يخلع عايز طرخ خلاص فبحث عن عذر شرعي فلما ر أ ى مائدتها قد قربت قام يمشي. فقالت اجلس كل هي فهم ويعرفه زي لك هي تدرك تماما أ ن ه ا اغضبت و أ غ ل ق ت في وجيبها هي ا ع ر ف ة ل كويسه و هي أ ص د ا ر م زينا بقى كده خبط خلاص ف ه م ت ا كويسه ل لما قام قالت اجلس كل زي ما قلنا س ي ب ح ث عن عذر شارعي فقال لها اصلي انا راح اصلي طبعا خليك مكانها ما انت ب تحطلي القتل ف ب ق و ل لك لما اصلي ه ت ق و ل ي ايه فتفضل خلاص م ش ا تتكلم خلص ده ل اقول ب لك شو صلى حصل يا سلام على أ م المؤمنين ع ا ئ ش ة يا سلام ذكاء وعلم الذكاء بقى إ ن ه ا يعني تفهم من القضيه مش ق ض ي ة صاله هي تفهم ن ل م غ ب ا ه خلاص اذا كان في كبير كده وتيجي تقول له مش عارفه يقولك ل ه ت ض ح ك عليها يا بني لا ا ل حدوته مش ك ل فهي ف ه م ة ف ص ل مي هي ع ا ر ف ة انه غضبان فقالت له اجلس غضر يا غضار يا, يا غضار ي عم يبقى ي هي ع ا ر ف ة انه هو غضبان وان قيامه ده مش للصلاه ده غادر عليها ده غادر غضر علي ك د فعايزه تقول ه انا فهماك و ع ا ر ف ة ان انت زعلان وغضرت علي ه ا فمتقوليش ا كلام تاني اجلس غدر يبقى هي ذ ك ي ة ف ا ه م ة طيب ده بيقولها ل صل ي بتقولي لمين يا عم بتقولي لمين ده عيشه ا دي باب من ابواب العلم الكلام ده تقوله ا لحد تاني قالت اجلس ا ل ص ل ا ة اجلس بارض الزايد صلاه فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ص ل ا ة ب ح ض ر ة الطعام ولا هو يدافعه ا ل أ خ ب ث اقعد يا ح ل حتاكل حتاكل صلاه خلاص هي ا ل ق ض ي ة م ح س و م ة انت بتقول اريد ا ل ص ل ا ة لا يا حبيبي ا ل س ن ة بقى ما تصليش اكلت حض تقعد تاكل حتى لو ا ل ص ل ا ة ب تقعد ا تاكل طيب ما شاء الله سمعنا الجوانب جوانب حلوه ة ك د ا ج ت م ا ع ي ة وجوانب طيبه جينا بقى ا لباب الفقه, الفقه احنا باب الفق عندنا كثير من الناس بتقع فيما يسمى بالورع المكذوب انا بقولها بملي اوه فيه بالورع الورع م ج ب و ا ل م ج ذ و ب ده أنه يريد ع ن ي ي أ ن يظهر لك أنه ورع لكن حينما تدقق النظر هو مخالف ل ل س ن ة و م خ ا ل ف ة ا ل س ن ة تتعارض مع الورع لان ق م ة الورع في الطاعه ة سنة مش من تخالف وتولى أ ل الورع كثير من الناس تكون جوعان ط ع ا م حاضر وخبالك ومع ذلك يصر ان يقوم ي ص ا ل ص ل ا ة ا ل أ و ل تؤمن تقول يا سلام مؤمن لا دا مش مؤمن د عاصي من قال لك ان دا مؤمن من ي قال لك ان عمر ا ل م خ ا ل ف ة تكون دينا و إ ي م ا ن ا من ي قال لك كذا ل لك كده؟ جهل الناس كده و ل ا قلت كنت لسه ب ق و ل لاخوانكم ان الجهل ك ا ر ث ة بكل المقاييس والله الجهل يجعل الموازين تختل فبالجهل تقلب الحرام حلالا زي ا ت ن م ة ا ل ج ا ه ل ي ا ح ن ا شفنا د ي ر ا ح ت ن م ا ل ع ب ه ا حرام حولته ل حلالا ن ك ي ه لولا مكانتك من الجهل فتقلب الحرام حلالا والعكس وتقلب الحلال ح ر ا م يعني ما في شيء حلال بالجهل تحوله لحرام مع انه في ا ل أ ص ل حلال كنت في المطار مسافر خلاص وبعدين كان معي أ وجدت و في المطار م ج م و ع ة ك ب ي ر ة جدا كان ي ع م ل و ا ع م ر ة من الرجال والسيدات فحضرت و إ ح ن ا أ م ا م باب انتظاري ل ل ط ا ئ ر ة و ا ل ز ي ن ة للعشاء فقام أ ح د ا ل إ خ و ة جزاه الله خ ي ر ه اقام ا ل ص ل ا ة فوقفت ص ل ي بالحذاء ف و ق ي ت واحده من الاخوات المعتمرات وعندما ا ن س م ه ا طول م الهوية ل تفتي ي ع نصبت ي من نفسها ضار افتاء م ع ن د ل ح ر ي م ح و ا ل وعمالة ي ه ا ت س ت ك ر د ه م باسم الفتوى والدين تستكرادهم مش تعبير هلالي مش فلما وقفت للصلاه ة انت تقول يا اخي اللي بتصلي ب ا ل ج ا ز م حرام انت واقف بين ا د ي الله خ ل انتهت ص ا ا ل ص ل ا ة وقلت ا ل ضر ا الافتاء اللي كنت ا بتكلم وانا ب ص ل ي دي كده على طول تروح تتعلم ولما تبقي ج ا ه ل ة بتعديش و تقولي حلال وحرام روح ت ع ل م الاول و ع ر ف ا و اصلي بالجاز ما ينفع ولا ما ينفعش قبل ما تتكلمي ده السنه انك تصلي بالحذاء السنه وقبل ما تموت لازم تفعلها في عمرك ولو مره لان و ر ل د بها ا م صلوا فيني عليكم وخالفوا اليهود ف إ ن ه م لا يصلون فيني عليهم حديث في البخاري يعلموا ب ا من يعلمه و ا أ ج اجلهم ل أ ا ذ ه بالجاهل وهذا وهذا ليست、قضياتي. لكن اللي حصل اللي قضياتي حصل كنت في ز ا ن ب ر ض وما في حديقة ع ا ونفس ل ح ك اجلهم ي ة كده أذي إفتصلي التسليم باللب بسلم بحزائي يا دوب التانية الحديقة لقيت ك ا ن مم حواليه و ع ب ب الله بلادي الناس و ع ن ج ي انت بتصلي بال... بالجزمه ب ة هيا عم بصلي فيه ايه المشكله ة ا ل انت وافق اللي تضبط يا عم انا عارفه انا بصلي ركعتين لابوك ما لا عارف ان انا و ا ف بين ادي الله ومن ا ل ل ك إن انا يعني اما وانا مش ف ا ه م ان انا ب ص ل ليه ب ك ا ز م ة يا عم افهم, افهم ايه دنتو ا يا ياما هتورونا س ن ي ا خبار مش خلاص ده. ده. طب انت تعمل ايه هو الجهل كده الجهل بيوقع المعايير خلاص والجهل يخلي ا ك ب ي ر ة يشتهين بيها وتبقى صغيره ا و والصغيره كبرها لك اوي الجهل يفسد المعايير خلاص فبالجهل في ناس بتعتقد ان هذا من الورع لا مش من الورع لا ل ا مش من الورع وعشان ر و ع كده بقى نريد ان نقف مع هذه ا ل ق ض ي ة بجلاء والحديث حمل لنا أ م ر ي ن لا ص ل ا ة ب ح ض ر ة الطعام دي قضية ولا هو يدافعه ا ل أ خ ب ث ا ن ا ل أ خ ب ث ا ن البول ل ل ي هم ا والبراز ا لهم ل ي ليهم ثلاث صور مع ا ل إ ن س ا ن أ ن تكون حاقبا أ و أن تكون حاقنا أ و أن تكون حازقا ع ا ر ف ما الفرق بين ا ل ث ل ا ث ة ح ا ق ب حازق ق ح ا لما انجيلهم ه ق و ل ك خ ل ا ص في ناس بتصلبي ب ص و ر ة من هذه الصور الثلاثه ومش عارف صلاة راحة ف ي خلاص ولا ا ص و ر ة ل ا ي ة لا ص ل ا ة ب ح ض ر ة الطعام ا ل ل ي هي وضع لها اهل العلم ج م ل ة من ا ل ا س ئ ل ة لا ص ل ا ة النفي ده نفي ص ف ة ولا نفي ذات يعني يعني لا ص ل ا ة نفي ل ل ص ح ة يعني لا صلاه أ ص ل ا يعني لا صلاه ص ح ي ح ة ب ق ى صلاتك ب ط ل ة ولا لا ص ل ا ة يعني لا صلاه ك ا م ل ة الثواب دي ق ض ي ة عايزين ن ش و ف رقم اتنين الحديث د ه يشمل كل و ج ب ة وكل صلاه لان في احاديث جاءت نصت على ص ل ا بعينها و و ج ب ة بعينها فهل يحمل العام على الخاص طبعا فاقول قوالب د ل و ق ا ن الكلام د ه يصدق على كل طعام يعني, يعني احيانا ب تخش البيت انت جعاء والاكل محطوط وتجي ا مثلا من شغلك ا ل س ا ع ة ث ل ا ث ة الى ث ل ا ث ة ونص و ع ا س ز تصلي العصر بس دخلت لقيتهم محضرين للاكل طب عاملين ايه يا جماعه ده انا فعلا ميت متجوع يقولك يا سلام اكل البصاره تستاهل ب ؤ ك ومنت طبعا تبقى عايز تجري تصلى العصر ب ع ي ن ر ك ع ة عشان تنسى ا ل ب ص ا ر ة وياريتك على بعد تخلص لو ما تخلصي ا ل ج بكونوا ق ا ل من البلد جابوا ل ن حاجه م عم م ت تانيه ت ن د و ل وحشينهم تقولي ر ا ح اصلي ايه بقى ده انت لو رحت صليت دماغك هتطير مع الحمامتين فهل هو كل طعام ولا مش كل طعام طيب سؤال تاني خلاص انا راجل حريص على ا ل ج م ا ع ة وهاقعد اكل ف ه د ف و ت ن ي فينفع اخد نص بطن تصبيره يعني كده وبعدين اجي اصلي وبعدين ارجع اكمل والله أعد اكمل حتى لو فاتتني ا ل ج م ا ع ة طيب هفترض ا ن أنا جيت في آ خ ر الوقت ل وروحت في اخر الوقت و أ ن ا جعان صحيح بس لو قعدت كلت الوقت سايخرج والظهر س ي خ ش على العصر اكل والله صلي طيب في رمضان بقى كلنا بنبقى ج ع ا ن ي ن ومعظمنا في عام ويبقى حاضر ناكل ولا نصلي د ه كل ا ل ا س ئ ل ة د ي فين في النص الاولاني و ل س ه النص التاني طبعا ا ل ح ك ا ي ة د ي كلها هتكتمل لك انت عرفت الحديث بقى خلاص ا ل ج ا ن ب الفقهيه د ي اللي لو انت عايز تعرفها يب ان شاء الله تعالى ه ي ك و ن موعدنا فيها اللقاء القادم الا تعرفوا لك د ا ر ة المسجد إ ن شاء الله سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا إ ل ه الا أ ن ت نستغفرك ونتوب ك لكم س م ا اليك ر ك ا ل لكم الله ه وبارك ف م عليكم وبارك الله وجزاكم َََُُ الله َُّ خيرا ًَ على ََ حسن ُِْ ا ل س ب ي ِ